لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالدين فلما جاء السحرة قالوا لفعون إن لنا لا أجر قالوا لفعون إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالدين قال نعم وإنكم إذن قَالَ المقرضين قال لهم مسا مَا أنتم ملقون؟ فألقوا حبالهم عصيهم وقالوا وقالوا بعزت فرعون إن لنحن الغالبون فألقا متعطاه فإذا هي تلقف ما يأتكون فألقى السحرة تجدين قالوا آمنا برض العالمين. قالوا آمنا برب العالمين رب موتى وهمون قال آمتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم استحرا فلا توفا تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من صلات ولا أجمعين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 فأرسل فرعون في المداء حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين